يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشا أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن في الفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا الذين اقسموا بالله جهدهم ايمانهم انهم معكم حبطت أمتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا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 الذين تَقَذُّرُونَ كُمُهُزُواً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِيَاءُ وَاتَّقُ اللَّهَ إن كنتم